فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكًا أَفِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَإِن تَدْعُوهُم اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمُوهُم اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْغِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُرْبُونَ ولي الله الذي نذل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينصرون إليك وهم لا يبصرون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 الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإحوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية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 وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفتوا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عيد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريحا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينفرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنكم غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع نابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون